بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوين ثم رجدناه أكثر ساكلين إلا الذين آمنوا وعملوا حادث له الاجر غيرنا النون ثنايا تزنه بعد الجدين اليس الله باحكام الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اطرا باسم ربك الذي خلق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 كلا لا تقعه واسجد وقترب